119. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا شاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي نعذ وشياطين الإنس والجني يحب بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة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 فَارَمَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فقلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته